لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله آخر يعني كلام للمؤلف قرأناه هو قوله رحمه الله وفرق بين التكفير العام وتكفير شخص معين فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه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 لابد فيه من توفر شروط أو من توفر الشروط وانتفاء الموانع فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله يدل على وجوب التفريق بين حكمنا على جنس ما بوقوعه في الكفر وبين الحكم على فرد من أفراد ذلك الجنس مثلا لو قلنا من دعا غير الله من دعا غير الله تبارك وتعالى فهو كافر فهو كافر لأن العبادة أو لأن الدعاء عبادة، بل هو من أجل العبادات، وصرفها، صرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى كفر وشرك، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وما يجعُ مع الله إلهاً آخر لا برهان له به. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدلت هذه الآية على أن من دعا غير الله تبارك وتعالى فإنه يقع في الكفر والعياذ بالله. ولكن قولنا من دعا غير الله فهو كافر هذا حكم على ماذا؟ على جنس على جنس من يدعو غير الله. ولكن لو وجد شخص بأيني يعني لو رأينا مثلاً امرأة عجوزاً عند قبر من القبور أولياء أو من الأ أولياء تدعو صاحب هذا القبر أو تدعو هذا الولي فهل نحكم على هذه العجوز بأنها كفرت بمعنى أنها خرجت من ملة الإسلام؟ إذا نقول هناك فرق هناك فرق بين تكفير الجنس وبين تكفير ماذا العين إذن فإطلاق الكفر على الجنس هذا أمره سهل يعني يكفي أن نجد دليلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع يدل على أن هذا الفعل المعين يعد صاحبه مشركا أو كافرا إذن نكتفي بذلك نكتفي بذلك ما قلنا في المثال السابق فنقول من دعا غير الله فهو كافر الدليل على ذلك قوله تعالى كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو إجماع العلماء على ذلك إذن هذا سهل لأننا في هذه الحالة يعني نحكم بالكفر على أوصاف فقط يعني نصدر أحكامنا على أوصاف ولكن المعين لا يحكم عليه بالكفر هكذا بسهولة فليس كل من وقع في كفر نقول فلان كافر قد خرج من ملة الإسلام بل لابد أن تتوفر في ذلك المعين شروط ماذا التكفير وأن تنتفي عنه الموانع ولهذا قال المؤلف وتكفير الشخص المعين لابد فيه من ماذا من توفر الشروط لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع قال فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه الموانع ولهذا السلف كما ذكر المؤلف يعني ال الإمام أحمد وغيره يعني كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر وفي زمن الإمام أحمد وجد الكثير من ال ال الحكام والأئمة بل وجد الكثير ممن ينتسب إلى العلم ممن يطلق هذه المقالة كثير من الأمراء في ذلك الزمان كانوا يطلقون هذه العبار ومراء بني العباس كانوا يطلقون هذه العبار بل يلزمون الناس بماذا بإطلاقه وقتلوا العلماء الذين لم يقولوا القرآن مخلوق ومع ذلك لم يكثرهم الإمام أحمد بأعيانهم لم يقل الأمير الفلاني أو الحاكم الفلاني كافر لأنه يقول القرآن مخلوق بل كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان مع أن حكام زمانه أكثره أكثرهم كانوا يقولون بهذه المقالة كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق إذا لماذا يعني ما هو السر في ذلك هو ما ذكره المؤلف فرق بين أن نحكم على جنس وبين أن نحكم على شخص بعينه إذا فالشخص المعين لا نصدر فيه حكم التكفير إلا إذا توفرت فيه شروط وانتفت فيه موانع طيب بهذه المناسبة يعني أحببت أحببت أن نلقي يعني ولو يعني, يعني نظرة يعني عاجلة كما يقال على شيء من شروط التكفير وموانع نحن دائما طبعا أو طالبت العلم يسمعون هذه الكلمة لا يكفر فلان ولا يبدع ولا يفسق حتى تتوفر فيه شروط وتنتفي عنه الموانع ما هي هذه الشروط وما هذه وما هي هذه الموانع إذا هذا الدرس يعني مخصص لهذا الموضوع ولكن يعني أود فقط أن أشير بأننا في تقريرنا لهذه الأشياء يعني لا نريد أن نمنح لبعض طلبة العلم يعني الوسائل حتى يصدروا أحكاما في أشخاص معينين يقول يوم حضر درس فلان وتعلمنا منه شروط التكفير وموانع التكفير إذا ف صار بإمكاننا أن يعني نحكم على أشخاص معينين نقول هذا كفر وهذا ليس بكفر لا ليس هذا هو المقصود من هذا الدرس ذلك لأن إطلاق هذه الأحكام على الأفراد والأشخاص لا تكون إلا من أهل العلم. يعني هناك يعني أناس يعني مختصون في هذا الباب ولهذا كان يعني قديما الذين يصدرون هذه الأحكام في الأشخاصهم القضاة الشرعيون، القاضي الشرعي هو الذي يعني يجلس مع هذا الشخص ويمتحنه وينظر هل هو مسلم أو كافر؟ والقاضي طبعا لا يكون قاضيا شرعيا إلا إذا كان من أهل العلم، إلا إذا كان يعني من أهل العلم والخبرة والذكاء والحنكة ونحو ذلك. إذا فالمقصود المقصود من هذه يعني الأشياء التي سنبينها إن شاء الله تعالى. هو فقط أن نلقي ولو يعني نظرة يعني مختصرة يعني حول يعني هذا الموضوع حتى يعني ندرك يعني كيف يعني يصدر العلماء والقضاة أحكامهم يعني في أشخاص معينين يعني هل هم كفار أم هم ماذا مسلمون؟ طيب إذا نبدأ إذا نقول الحكم على شخص معين بأنه كافر لابد أن تتوفر فيه ماذا شروط الشرط الأول لابد أن يكون طبعا هذه الشروط سنبدأها بشروط سهلة يعني شروط سهلة وواضح ولكن بعدها يعني تأتي يعني أمور تحتاج إلى يعني بيان وبسط فالشرط الأول لابد أن يكون المكفر الذي نحكم عليه بالكفر المعين الشخص المعين الذي نحكم عليه بالكفر لابد أن يكون بالغاً وعاقلاً لابد أن يكون بالغاً وعاقلاً فلو دون البلوغ مثلا سبّ الله تعالى او دعا غير الله هل نحكم عليه بالكفر الجواب لا هذا لم يبلغ مصر كيف تكفر شخصا لم يبلغ لو أن شخصا مجنونا سب الله تعالى او دعا غير الله هل تحكم عليه بالكفر الجواب لا اذا الشرط الاول لابد ان يكون الشخص الذي نحكم عليه بالكفر أن يكون أولا بالغا وثانيا ماذا عاقلا الدليل على ذلك الدليل على ذلك ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاث رفع القلم يعني قلم المؤخذة قلم المؤخذة قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وهذا شرط واضح الشرط الثاني من شروط التكفير أن يقع منه يعني من المكفر أن يقع منه القول أو الفعل المكفر, المكفر يعني لابد أن يقع من المكفر القول أو الفعل المكفر له بماذا بإرادته واختياره لابد أن يفعله مريدا لذلك مختارا له الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرها وقلبه مضمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إذا هذه الآية تدل على أن الكفر لو صدر من شخص مكره عليه لو صدر الكفر من شخص مكره على ذلك الكفر وقلبه مضمئن بالإيمان فلا يحكم عليه بالكفر بل يعذار لكونه ماذا مكرهاً يعذر لكونه مكره فلو أن الكفار مثلا أسر مثلا أو أسر مسلما فيعني قالوا له إما أن تسب الله أو تسب محمدا عليه الصلاة والسلام أو نقتول أو أو نقتلك إما أن تفعل كذا أو نقتلك فسب مثلا محمدا عليه الصلاة والسلام او سب الله تعالى وهو ما ماذا مكره وهو مكره وصدره منشرح بماذا بالامان صدره منشرح بالامان بالله ومحبته وتعظيمه وبالامان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وتعظيمه فهل يعد بهذا كافرا الجواب لا لأنه لم يقع في هذا المكفر بإرادته واختياره وإنما كان ماذا؟ وإنما كان مكرها أيضا ثبت في حديث أنس ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله لاللهم أفرح بتوبة عبده لالله أفرح بتوبة عبده من رجل كان بأرض فلات يعني بصحراء ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه الدابة هربت منه الدابة أه؟ فبحث عنها فلم يجدها وأيس منها أيس منها فجلس في ظل شجرة ينتظر الموت ينتظر الموت يعني ذهب عنه الزاد والماء وهو في صحراء ليس فيها شيء فجلس في ظل شجرة يعني ينتظر ماذا او جلس في مكان ينتظر ماذا الموت فنام يعني من شدة نام، ثم استيقظ ثم استيقظ فاذا بدابته امامه عنده فقال من شدة الفرح قال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اللهم انت عبدي وانا ربك طيب هذه الكلمة هل كفر أم توحيد كفر بلا شك يعني صورا ثم إنسان يقول لله اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا يعني كفر ما بعده كفر ولكن هذا الرجل هل كفر الجواب لا لأنه لم يكفر بماذا بإرادته واختياره وإنما أخطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. إذا فلا الأول الذي أكره على الكفر لم يكفر لأنه لذير بماذا بالإكراه، وهذا الرجل لا نكفره أيضا لأنه عذر بماذا بالإغلاق، يعني أغلق على ماذا على أقليه من شدة الفرح، يعني من شدة الفرح. أغنق على ماذا عقله فصار لا يدري ما يقول فلا نكفره لأنه لم يكفر بإرادته واختياره وإنما وقع منه هذا الكفر من باب ماذا الخطا من باب الخطأ إذن فالشرط الثاني من شروط ماذا التكفير أن يفعل أو يقول المكفر لما يكفر به لابد ان يفعله او يقوله بماذا بمحض ارادته واختياره الشرط الثالث من شروط التكفير قيام الحجة على الشخص المعين اذا لا نكفر شخصا بعينه حتى نقيم عليه ماذا الحجة حتى نقيم عليه الحجة فإذا رأينا مثلا شخصا يدعو غير الله تعالى يدعو غير الله وهو يعتقد أن دعاء غير الله جائس وأنه ليس من الشرك بل هو من التوسل بالصالحين والأولياء وغير ذلك فلابد أن نقيم عليه ماذا؟ الحجة بأن هذا الفعل الذي تفعله كفر بالله جل وعلا إذا لابد ماذا؟ من قيام الحج على الشخص الذي ها نكفره ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وهذه الآيات، طبعا هذه الآية في الأصل يعني نزلت في الكفار الخلص، الكفار الخلص، المشركين الخلص. الذين كفروا بالله جل وعلا وأشركوا به وعبدوا الأصنام والأحجار والأوثان وغير ذلك ومع ذلك فإن الله جل وعلا لا يعذبهم يوم القيامة حتى يبعث إليهم رسولا في الدنيا لماذا تبعث إليهم الرسل؟ طبعا أولا لدعوتهم إلى التوحيد و. عباده الله ونحو ذلك ومن مقاصد هذه البعثة والإرسال وإقامة الحجة إقامة الحجة على هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هذا من مقاصد إرسال الرسل وبعثة الأنبياء للأمة حتى تقام الحجة عليه. إذن يرسل إليهم ماذا الأنبياء والرسل فيعرفونهم بالتوحيد ويدعونهم إلى التوحيد ويبينون لهم بالحجج والبراهين والمعجزات بأن ما أنتم عليه من الدين هو عين الباطل والشرك والكفر فإذا رفضوا بعد ذلك التوحيد وبقوا على شركهم تكون الحج ماذا قد قامت عليهم قامت عليهم الحجة وإذا عذب يوم القيامة لم يكونوا ماذا مظلومين ولهذا يقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولهذا يقول الله تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير يعني ألم يأتكم رسول ونذير يبين لكم الحق من الباطل في بالحق ويحذركم من الباطل قالوا ما بعبالا جاءت جاءنا نذير وجئتنا الأنبياء والرسل ولكن ماذا عصيناهم إذا فليس يعني لم تبقى لهم حجة يوم القيامة إذا عذبهم الله تبارك وتعالى في نار جهنم ولذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا يسمع بي تأملوا لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار لا يسمع بي هذه هي قيم الحجة تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام يسمعها وتبلغه ويفهمها ومع ذلك ماذا يعرض عنها ويتركها والذي نفسه بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال في مفهومي أو في مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور قال في مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو ماذا؟ فهو معذور إذن لابد يعني للشخص المكفر أن تبلغه ماذا؟ الدعوة وأن تقوم عليه الحجة الرسالية لابد أن تقوم عليه الحجة الرسالية يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا هذا الشرط قال هذا مع أمني دائما تأمل هذا شيخ الإسلام يا جماعة يقول هذا مع أمني دائما ومن جالسني يعلم ذلك من أمني من أعظم الناس نهيا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسد معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية يعني تأمب يعني سبحان الله شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول يعني يعلم يعني من يجالسني بأني من أشد الناس نهيا عن إطلاق يعني هذه الأحكام على الأفراد والأشخاص لأن يعني إطلاقها كما قلنا يعني لا يحسنه أكثر الناس طيب قال رحمه الله إلا يعني متى تطلق هذه الأحكام على الأشخاص والأفراد قال إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطاها إذن فالشخص الذي لم تبلغه الحجة قد يكون مخطئ قد يكونه مخطئ فهذه العجوز المسكينة التي نشأت منذ صغرها على أن يعني دعاء الأولياء جائز وهذا يعني ليس جركا وهو من التوسل بالصالحين بل وتجد من علماء السوء يعني من يفتيها من كيف نكفرها كذا مباشرة كيف نكفرها كذا مباشرة وهي يعني مخضئة بلا شك إذن فيقول وأنا وأني أقرر الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يا عم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية إذا بعض الناس يظن أن المسلم يعني يعذر فقط في الأخطاء التي تكون في الفقهيات وأما مسائل عقيدة يعني لا يعذر يعني إنسان بجهل أو بخطأ وهذا يعني جهل هذا جهل في حد ذاته ف يعني العذر بالجهل والخطأ كما يعذر فيه يعني من يخطئ في المسائل العملية وكذلك من يخطئ في مسائل العقيدة والتوحيد ولهذا يقول وذلك يعم خطأ في المسائل الخبرية القولية وهي مسائل العقيدة والمسائل العملية وهي مسائل ماذا التوحيد ثم قال أو قال في موضع آخر يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن ثبت إيمانه بيقين يعني تأملوا أنا لم أكمل الكلام السابق إذا كان الكفار الخلص الكفار الخلص المشركون الخلص الله تعالى لا يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة عليه فكيف بالمسلم في الأصل يعني إنسان في أصله مسلم يؤمن بالله ويشهد شهادتين ويصوم ويزكي يعني يحج إلى آخره فكيف يقال هذا نكفره مباشرة من غير أن نقيم الحجة عليه فإذا كان الكفار خلص يعني لابد من أن تقام الحجة عليه يعني حتى يعني يعذبهم الله تبارك وتعالى إذن فالمسلمون الذين يعني هم في الأصل مسلمون شهدوا الشهادتين وأتوا بشعائر الإسلام ثم وقعوا في مثل هذه الأخطاء المتعلقة بتوحيدهم ومعتقدهم فلا شك أن هؤلاء بحاجة إلى إقامة الحجة عليهم من باب ماذا أولى طيب إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن ثبت إيمانه بيقين من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وإزالة ماذا؟ الشبهة وقال الإمام الشافع رحمه الله لله أسماء وصفات لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف تأمل قال ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر بعد ثبوت الحج قيامه فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل فإنه يُعذَرُ بماذا؟ بالجهل إذن فلا يجوز أن نكفر شخصا بعينه إلا بعد ماذا؟ إقامة الحجة عليه ما معنى إقامة الحجة؟ أن نبين له بأن مقولته أو فعله أو عقيدته شيء باطل ومناف للتوحيد وللإيمان ونبين له ماذا بالحجج والبراهير القول الحق والصواب فإذا قامت عليه الحجة ثم يعني أعرض وأبى فحينئذ نصدر فيه الحكم مع مراعب طبعا الأشياء الأخرى التي سيأتي ذكره في هذه النقطة أريد فقط أن أبين يعني قضية قد يسمعها يعني بعض طالبة العلم حتى من بعض المشايخ فبعضهم يظن ويزعم بأن إقامة الحج معناها أن تبلغه فقط النصوص الشرعية حتى ولو لم يفهمه بمعنى أننا لو رأينا شخصا لا يعرف لا عربيا ولا فرنسيا ولا إنجليزيا ليكون مثلا شخص مثلا روسي شخص روسي لم تبلغه يعني دعوة ال الإسلام ولا دعوة التوعية هذا الشخص بعضهم يظن أنه بمجرد أن تقرأ عليه الآيات القرآنية التي أه تتكلم عن التوحيد وتحذر من الشرك والوثنية تكون بذلك قد قمت الحج ولو لم يفهم حرفا واحد ولو لم يفهم حرفا واحد انت الروسي هذا قرأ له صورة البقرة أقول, اقول اقول هو الله واحد هل يفهم منك شيئا طبعاً لن يفهم منك شيئا فبعض الناس يظن بأنه بمجرد قراءة النص عليه أه تكون قد ماذا بلغته الحجة وقد قامت عليه الحجة وهذا خطأ بلا شك إذا إقامة الحجة لابد فيها من ماذا من أن يبلغ معنى هذه الحجة لهؤلاء لابد أن يفهم هذا الشخص المعين حجتك. لابد أن يفهمه ثم إن ردها يكون يعني ردها عن علم يكون قد ردها عن ماذا عن علم إذن يعني فهم الحجة هذا شيء لا بد منه خلافا لما يفهم من كلام بعض أهل العلم بأن قيام الحجة يكون فقط ببلوغ النص بغض النظر عن يعني فهم هذا الشخص لهذا النص لا بل لابد أن نبلغ هذه النصوص لهؤلاء على وجه يفهمون به تلك النصوص حتى تقوم الحجة عليهم طيب ما هو الدليل على ذلك ما هو الدليل على ذلك يقول الله تبارك وتعالى كما في آخر سورة البقرة في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تأخذنا نسينا أو أخطأنا فأقول دلت هذه الآية دلت هذه الآية على أن المسلم إذا كان يعلم شيئا ويفهمه ثم نسيه ثم نسيه فوقع فيما يخالف ذلك العلم عن نسيان فإنه ماذا؟ بنص الآية يعذر ولا لا يجمع؟ يعذر شخص مثلا يعلم بأن الأكل مثلا في نهار رمضان الأكل في نهار رمضان يعني مفطر للصائم يعلم ذلك ويفهم ذلك ولكنه خالف ذلك عن نسيان هل نعذره أم لا يجمع؟ طبعا يعذر بنص الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطعنا فإذا كان الذي أبلغه النص وعرفه وفهمه تمام الفهم يؤذر لكونه ماذا آه نسيه فكيف بشخص لم يفهم النص أصلا لم يفهم النص أصلا ولا يفهم ما تخطبه به كيف يقال بأن هذا خلاص قد قامت الحجة عليه لا عذر له عند الله تبارك وتعالى فلا شك أن هذا أيضا من أبطل الباطل أيضا ثبت في حديث عدي بن حاتم ثبت في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ماذا فعل هذا الصحابي أمسك خيطا أبيض وخيطا أسود وجعلهما أمامه في فراشه وأمامه ثم يعني لما يعني قارب الفجر يعني جعل يستيقر جعل يستيقظ وينظر إلى الخيطين فإذا تميز له إذا رأى بأنه لم تميز له الخيط الأبيض عن الأسود يأكل ثم يعود ينام ثم يستيقظ فينظر إلى الخيطين فإذا لم يتميز له الخيط الأبيض من الخيط الأسود يأكل ولا شك أن من يفعل ذلك سيبقى يأكل إلى طروب شرق الشمس، لأن في وقت الفجر إذا يعني يعني الفجر يعني الوقت فيه ظلم صح ولا لا والشخص لا يميز فيه خيطا أبيض من خيط أسر ففعل هذا هو هذا الذي فهمه من النص هذا الذي فهمه من النص يعني فهم من النص هذا المعنى فجعل ماذا يعني جعل يأكل حتى بعد دخول وقت الفجر فلما يعني بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فأعلمه بأنه ليس المراد بالخيط هنا ظاهره وإنما المراد آه آه بياض آه الفتر من سواد الليل يعني ذلك البياض الذي يورى في الأفق ذلك البياض الذي يورى في الأفق طيب الشاهد أن هذا الصحابية أفطر ذلك اليوم اكثر ذلك اليوم صح ولا لا لانه بعد طلوع الفجر جعل يا ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام باعاده ذلك اليوم لماذا عذره بعدم ماذا الفهم اذا فنقول هذا بلغه النص الشرعي ولم يفهمه ومع ذلك عذره النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن قيام الحج لا تكون فقط ببلوغ النص بل لابد أن يفهم يعني الشخص ذلك ماذا النص ولهذا يقول شيخ الإسلام يقول شيخ الإسلام رحمه الله وتأمله في كلامه يقول فليس لأحده أن يكفر أحداً من المسلمين فليس لأحداً أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخضأ وغلط حتى تقام عليه الحج حتى تقام عليه الحج وتبين له المحج ما معنى وتبين له المحج يا جمال ها؟ تبين ها؟ بأن يعرفها ويفهمها فما فائدة أن تقرأ نصوصا عربية على أعجمي لا يعرف ولو ولو حرفا من العربية لا فائدة من ذلك يعد هذا من باب إقامة ماذا الحج؟ وما فائدة أن تقرأ على عجوز بائلية تدعو غير الله أه؟ تقرأ عليها نصوص من الكتاب والسلم وهي لو حدثتها بدارجتنا لتفهمك فما بالك بقراءة يعني نصوص عربية من القرآن والسنة لا لا تستفيد بذلك إلا بدنا أن تفهمه بأن هذا النص معناه كذا وهذا الحديث معناه كذا إذن هذا هو معنى يعني إقامة الحج إذن يقول شيخ الإسلام فليس لأحد أن يكفر أحد من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وإزالة الشبهة وهذه سنتكلم عنها يعني بعد ذلك إذن فالشرط الثالث هذا الشرط الثالث نظرنا إذن الشرط الثالث من أه؟ اقامة الحجة هو الثالث طيب اذا الشرط الثالث من شروط تكفير الشخص المعين ان تقام عليه الحج لان يبلغ ماذا أه؟ النصوص الشرعية ويفهمها ويقف على معانيها فان ردها بعد ذلك تكون الحج قد قامت عليه الشرط الرابع الشرط الرابع من شروط التكفير وهو يعني في الحقيقة يعني تابع يعني تقريبا هو تابع للشرط السابق ولكنه يختلف يعني نوعا ما عن سابقه ان لا يكون المكفر متاولا ان لا يكون المكفر متاولا ما معنى متاولا كلمة التاويل كلمة التأويل يعني معناها باختصار التفسير كلمة التأويل معناها التفسير نبعنا بتأويله أي بتفسيره ومعنى هذا الشرط أن لا يكون المكفر متأولا أي أن لا يكون المكفر يفهم شيئا على غير وجهه يعني يفهم الشيء على غير وجهه يعني أحيانا قد يخالف ماذا قد يخالف الشخص حكما شرعيا أو أمرا شرعيا لكونه ماذا متأولا لكونه متأولا يعني يظن أن يعني تلك النصوص الشرعية أو الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية يعني لا تعني هذا وإنما تعني شيئا أخر وإنما تعني ماذا شيئا أخر ولهذا مثلا الخوارج الخوارج الذين كفروا المسلم بارتكابه للكبير كفروا المسلم بارتكابه للكبير لماذا كفروه؟ ها؟ كفروه عن تأويل ظنوا بأن النصوص الشرعية تدل على هذا المعنى فوقفوا مثلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إذن قالوا المسلم إذا قاتل أخاه المسلم فهو كافر إذن نكفره وقفوا على مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وإذا لم يكن مؤمنا معناه أنه ماما ما كافر إذا من زن فهو كافر ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن إذا لم يكن مؤمنا فهو كافر إذا نكفره لإيمان لمن لا أمانة له إذا من خان الأمان فلا إيمان له إذا فهو كافر إذا ف يعني كانوا في ذلك ماذا متأولين ومجتهدين إذا يعني تأووا النصوص على غير وجه واجتهدوا ماذا فأخطأوا اجتهدوا فأخطأوا ولهذا علي رضي الله عنه يعني كما جاء في بعض الآثار يعني لما سئل عن الخوارج أكفرنهم فقال رضي الله عنه هم من الكفر فر يعني هم يفرون من الكفر ويهربون منه بل يكفرون الشخص بارتكابه ماذا المعصية ما بلك بالك بالكفر فإذا كان يعني هؤلاء يعني يعظمون يعني الشرع إلى هذا الحد فكيف نحكمهم أو نحكم عليه نحن بأنهم كفار إذا هم من الكفر فر فكيف يحكم عليهم بأنهم ماذا كفار إذن فالشاهد الشاهد أن الشخص إذا وقع في كفر عن تأويل واجتهاد أخطأ فيه فإنه لا يحكم عليه بماذا بكفر ولهذا يعني البدع والمقالات في الإسلام كثيرة جدا نجد في الإسلام ها بدعت الخوارج والخوارج لم يكفّرهم أهل العلم. نجد في الإسلام بدعة ماذا؟ المرجية والمرجية لم يكفّرهم أهل العلم. ونجد في الإسلام بدعة القدرية والقدارية لم يكفّرهم لم يكفرهم أهل العلم. نجد في الإسلام بدعة المعتزلة والمعتزلة لم يكفرهم أهل العلم. لماذا يا جماعة؟ لأن جميع هؤلاء وقع في هذه البدع عن تأويل واجتهاد. وقع في هذه البدع عن تأويل واجتهاد. ولهذا لا يكفرهم أهل السنة والجماعة. إذا إذا نبّد يعني أن أن نفهم أيضا هذا الأمر أن من وقع في كفر عن تأويل واجتهاد أخطأ فيه فإنه لا يحكم عليه بالكفر. لا يحكم عليه بالكفر. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى او ما جاء في دعاء المؤمنين في اخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فدلت هذه الاية على ان المخطأ يعذر عند الله تعالى من خلف الشرع لاجتهاد اخطأ فيه فانه معذور عند الله تعالى وهؤلاء إنما وقع في هذه العقائد الفساد والباطل عن تأويل واجتهادات أخطأ فيها فلأجل ذلك لم يكفرهم ماذا أهل العلم ولذلك ثبت في صحيح البخاري ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة يعني قبيلة يقال لهم بني أو يقال لهم بنو جذيمة بعثه إلى بني جذيمة فدعاهم خالد للإسلام دعاهم للإسلام لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فدعاهم للإسلام فلم يحسن أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا هم أرادوا بهذه الكلمة أن يعلم ماذا أن يعلنوا إسلامه ولكن لم يقولوا لا إله إلا الله ولا قالوا أسلم بل قالوا صبأنا صبأ وصبأ الشخص أي خرج عن دينه خرج عن دينه إذا فهذه الكلمة لا تدل على ماذا على إسلام الشخص فجعل خالد رضي الله عنه يقتل من هؤلاء ويأسر منهم، جعل يقتل منهم ويأسر منهم، فلما رجع إلى المدينة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد إذن فتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فعل خالد لأنه قتل يعني أناسا يعني أعلم إسلامهم إلا أنهم أخطأوا في كيفية إعلانه ولكن خالد رضي الله عنه هل قتلهم هكذا لا كان متأولا كان متأولا واجتهد رضي الله عنه فأخطأ ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقل له يعني قتلت مسلما يعني عمدا إذا لابد أن نقتص منك أو إلى آخر يعني ما يجري في أحكام القتل ونعو ذلك إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن تبرأ من فعل خالد بن الوليد إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام عذاره عذره لأنه فعل ذلك عن تأويل واجتهاد أخطأ فيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا أيضا هذه القضية المهمة. قال فأما من كان في قلبه الإيمان قال فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط. وقد غالط يعني أخطأ في بعض ما تأوله من البدع في بعض ما تأوله من البدع قال فهذا ليس بكافر أصلا قالوا الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتلا للأمة وتكفيرا لها ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره بل حكم فيهم بحكم المسلمين الظالمين المعتدين لماذا يا جماعة لأنهم وقعوا في هذه البدعة عن تأويل وقعوا فيها عن تأويل وخطا فلم يكفروا بسبب ذلك ولهذا يعني كما ذكرنا الإمام أحمد رحمه الله يعني كان يقول من قال بخلق القرآن فهو كفر ومع ذلك لم يكفر حكام زمانهم يقولون بهذه المقولة لأنهم قالوها عن تأويل أيضا واجتهاد قالوها عن تأويل واجتهاد يقول الإمام الزهري يقول الإمام الزهر رحمه الله وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون قال فأجمعوا يعني أجمع الصحابة فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أصيب بتأويل القرآن الذين أخطأوا هذه الأخطاء يعني أول القرآن على غير أه وجهه أه مجتهدين في ذلك ومخطئين في ذلك قال فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر وهذا مما يدل على أن من يقع في مكفر أو يقع في بدعة عن تأويل فإن السلف يعني يعذرونه في ذلك يعني لا يحكمون عليه لماذا بل بالكفر إذا كان متأولا ومخطئا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في بعض يعني مواضع الفتاوى يقول رحمه الله والمتأول المخطئ والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال العلماء كل متأول كل متأول معذور بتأويله ليس بيئات إذا كان تأويله سائغا يعني التأويل أيضا يا جماعة يعني لابد أن يكون سائع لابد أن يكون سائع ولهذا ولهذا يعني ينبغي أن نفقها يعني شيئا مهما جدا في هذا الباب وهي أن المخالفة الشرعية والبدعة كلما يعني قويت فيها الشبهة فإن العلماء لا يكفرون صاحبه يعني البدعة كلما قويت ماذا الشبهة فيها كلما قويت الشبهة فيها فإن العلماء لا يكفرون صاحبها ولهذا نحن يعني قلنا بأن الخوارج لماذا كفروا أصحاب الكبائر لأنهم وجدوا نصوصا كثيرة في الكتاب والسنة يعني تصف يعني أصحاب الكبائر بأنهم كفار أو وقعوا في كفر أو تنفي عنهم الدين أو تنفي عنهم الإسلام أو تنفي عنهم ماذا الإمامة إذا فهؤلاء يعني لهم شبهات قوية يعني لهم شبهات قوية يعني هذه الشبهات هي التي جعلتهم يقعون في مثل هذه الأخطاء ولهذا أيضا يعني نجد عند المعتزلة يعني شبهات كثيرة وقوية ونجد مثلا عند القدرية كذلك يعني شبهات يعني قوية وكثيرة وعند المرجئة يعني كذلك ولهذا كما قلت يعني لابد أيضا أن يورع يعني هذا الأمر إذن فالشخص الشخص المعين لا يحكم عليه بكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة يعني لابد أن نزيل عنه ماذا يعني الشبهة يعني لابد أن نبين له بأن النصوص التي هو متمسك بها والأدلة التي يستدل بها يعني ليس كما يظن لابد أن نبين له ذلك ولهذا يعني مادا أننا يعني في مجادلتنا له لم نستطع أن نزيل عنه الشبهة لم نستطع أن نزيل عنه الشبهة ولم ينقطع هو في المحاجات والمناظرة فلا تكون الحجة قد قامت عليه. إذن هذا يعني أيضا يعني أمر مهم جدا لابد أن يراعى في هذا الباب. إذن يعني هذه الأشياء التي ذكرناها كما قلنا يعني هي يعني بعض النقاط التي يراعيها العلماء في هذا الباب. إذن فنقول الشخص المعين لا يحكم عليه بكفر إلا إذا توفرت فيه ماذا هذه شروط